يا ملا يا, يا, يا, ملاء يا, ملاء يا, ملاء يا ملاء بيك غير الاحب اش بالعمر قربك جرب ميلاد الامل ما لحظه تنداس والله تحبه وتلاقي كل من يحبه ما واللي ودني وداني يهدينا كل ما نخليها وردة لابدني السعده هلا وعن في الهمي بعده نتمنى قربا ما نتمنى بعدا يا, يا, يا, يا ملا يا ملا يا ملا شوق الأحبك تيمل يا عسى يدوم اتصد ملاذي الأمل وانسى لهموم شوق الأحبك تيمل يا عسى نعم بحر الثقافه تشوفه موجه متلاطم في كل قسم لك منافع والعلم دايم تاخذ وتهت وتواصل والثغر باسم قسم الرياضه عقلك ويا جسمك قسم السياسه اوضعك تهمك خيث من معارف وروي علمك اسم الملف كاه يرو شوف الفوائد فقوضه النخلة مزروعة كل ما قاطفت بوصالك زادت فروعة كل ما تزود بشعورك زادت شموعة وقتك جواندر صونة ولا تضيعك او تصد ملاذك بالافضل حرفتي رتمك هلا ضم كانه كثير فعاء كل ما تقدم اسمك يبدو روعه يا ملا يا يا ملا فواكه الروعات شوف الفوايد في قلبه نخله مجروعه كل ما قطفت بوصالك زادت فروعه كل ما تزود بشعورك زادت شموعه وقتك جواهر صون ولاتي ضيعه اقصد ما لا بالافضل تنفع حرفه رسمك هنا بامكانك تعرفه كل ما